أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يا دابي لهب وتب ما علوه وما كسب سيسلان عن ذا تلحب ومرأته حملت الحطب في جدتها حبل من مسد صدق الله العظيم.